يسل للمضيف أن يعجل بالطعام للضيف قال الله سبحانه وتعالى فما لبت أن جاء بعجل حنيد في سيدنا إبراهيم فلا ينبغي للمضيف أن يتأخر في تقديم الطعام او أن ينتظر شخص ويجعل بقية الضيوف يتأخرون في طعامهم بل يقدم الطعام في الوقت الذي يتوقعه الناس كذلك علي أن يقدم الطعام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 الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يجيب دعوه العبد ودعوه المسكين وكان يجيب الدعوه ولو كانت حتى في اطراف المدينه بل في خارج المدينه وكان ينوه الى ان اجابه الدعوه من طاعه الله ورسوله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 الضيف إذا دخل ينبغي له أن يستعد وان يجلس حيث أجلسه صاحب المنزل لأن الضيف يمكن يدخل فيجلس في مكان ويكون صاحب المنزل لا يحب أن يجلس الضيف في هذا المكان فيجلس حيث أجلسه صاحب المنزل أو يجلس حيث انتهب به المجلس إذا كان هناك جماعة من الناس لذلك إذا دخل الضيف ينبغي له أن لا يفرق بين إثنين في المجلس ولا يقاطع الناس في في كلامهم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 أن لا يكون ثقيل كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا طعمتم فانتشروا فالضيف بعد أن يأكل ينبغي له أن لا يتأخر كثير في منزل المضيب حتى لا يشبق عليه العاملون بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم موعودون بضيافة كبيرة عظيمة جدا. يوم القيامة يوم أن يرد الناس ضيوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض فإذا شربنا اليوم معاني قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نشرب من كبه من حوضه إن شاء الله ذلك اليوم